الصيام جنة هو وقاية وحسنة الصيام جنة يتقي بها الصائم المآثم والسيئات والمهلكات المؤدية إلى النار الصيام ينمي عاطفة الرحمة وروابط الألفة بين قلوب الصائمين فيسارعون إلى الإحسان ويتسابقون إلى فعل الخير الصيام ترويض للنفس على الكثير من الخيرات الصيام تعليم للصبر الصيام يعود على النظام وحب العدل والمساواة الصيام تكفير للذنوب الصيام تحصيل للثواب الجزيل الصيام صحة للبدن وبلوغ للتقوى الصيام جنة برنامج على أمواج إداعة غرداية من أعداد وتقديم الأستاذة فاضيلة ناصر بسم الله الرحمن الرحيم لكل بداية نهاية وها هو العدد الرابع والأخير من الصيام جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الصيام جنة أفكار صغيرة لحياة كبيرة التقطنا فيها بعض معاني الحياة وسجلناها لكم مواقف وصور ذات أهمية كانت حكمة سمعناها أو قرأناها أو رأيتها وخشيت أن تطير من ذهني فقررت صيدها وكتابتها ثم تسجيلها لكم كانت هناك قصص رمزية تلخص حكمة أو تشحى ذهمة أو توجب عملا وأحببت أن أدونها ليسبح معها ذوي الألباب ويستفيد من مغزها طلاب الحكمة الصيام جنة كان فيه عصير أيام من سبقونا وحرارة تجربة مرت بهم ومرت بنا وفكرة ترجمتها مواقف الحياة المتكررة صاقت معالم هذا البرنامج فكانت أفكاري وكلماتي مزيج من روح أيامي وألم تجربتي وصيد تأملاتي وسجل ذكرياتي مودتي لأرواحكم جميعا رأينا أن للصوم معناين. المعنى الأول تقص عبادي جسدي ونقصد بذلك الامتناع عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفترات. ولا بد للعبد من أن يأتي بهذا الجانب العبادي على أفضل وجه. وهناك معنى ثاني وهو المعنى الروحي أي السلوك. الذي يصدر من العبد بعد أداء الطقس العبادي فهل يراعي حقوق الله والناس إذا خل إلى نفسه هل يغض بصره عن محارم الله هل يصون لسانه عن الكذب والنميمة لذلك فإن الغاية والقصد من هذا الشهر كما تعلمون إعداد الصائم ليحصل على التقوى التي بها يستطيع أن يتخلى عن الأنانية وأن يشعر بجوع الآخرين وهذا الأمر يؤدي إلى الرحمة والرأفة كذلك يقول الباحثون أن للصيام معنى روح وهو المساواة بين الفقراء والأغنية والملوك والسوق ثم أن الصوم يعلم الأم النظام في المعيشة فنرى جميع المسلمين يفضلون في وقت واحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر بداية لسلوكات هذه السلوكات يكون على المستوى الجسدي والمستوى النفس والروح وحتى الاجتماع ضاقت بي النفس حتى كدت أختنق واجتاح زورق عمري الموج والغرق ولفني الصمت حتى كاد يسحقني كأنني لوجيب القلب أسترق والنفس في كدر مما ألم بها والقلب من شدة الأهوال يحترق لكنني مؤمن بالله إن له بابا إليه قلوب الخلق تنطلق أصيام جمع هنا الاحساس بسكون النفس الأمارة بالسوف وكسر شهواتها هنا بصفاء القلب عن الكذب حتى يا قلب والرقدون ومع الصيام جنة الصيام حصن المؤمن الصيام جنة الجنة كما درأينا الستر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر سترا وصيانه لحواسنا ولجوارحنا ولكسر لشهواتنا وكل ما يمكن أن يدنس هذه النفس وهذا الروح وهذه الجوارح. إذا ما قالني ربي وَتُخْفِي الذَّنْبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذا سَوْفَ يَحْمِينِي أُسَلِّي النَّفْسَ بِالأَمَالِ مِنْ حِينٍ إِلَى حِينٍ وَأَنْسَى الصيام رأينا بأن في الصوم حفظا لهذه الجوارح كما قلنا فيه سكون النفس الأمارة وكسر لشهوتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساتها ولذا قيل اذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء وإذا شبعت جاعت كلها والناشئ عن هذا صفاء القلب عن الكدر. العيش ليس الموت وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت الى الوجوه انا رأينا كذلك وعلمنا بأن الصوم يكسب القلب رقة والجوارح صيانة والصوم قطع لأسباب التعبد لغير الله تعالى ومع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها إلا أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيرها فإن حال الممسك شبعاً مثل حال الممسك تقرباً في الصورة الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فردت في ديني ويا ويحي ألم أسهل هكذا كان الصوم للجسد وكان الصوم للقلب وكان الصوم للروح فرمضان إن شاء الله ضبط لنا جسدنا وروحنا وعلاقتنا بأهلنا وبالفقراء والمساكين ولنبدأ في مراجعة حساباتنا ونعطي كل ذي حق حقه لأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأثيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت الى الوجوه اليس منهم من سيفديني سأس... وقبل أن تجي سكره الموت ونلقى الله ان شاء الله راضي عنا تعلمنا من الصيام أن لنا جسدا وهذا الجسد له حقوق ومطالب كما أن عليه واجبات ومسؤوليات يجب أن نحدد برنامجا مقترحا للتعامل مع هذا الجسد ورغباته بغيه تلبيه هذه الرغبات دون قمع او افراط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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لا اله الا الله لا, إله إلا الله, لا إله إلا الله رسائل قصيره رمضانيه الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استقبلها بقلب حامد وشاكر للنعم الكثيره التي منحها الله لك وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه الله الله في هذا الركن رسائل قصيرة اس قاوم فشلك عندما تستسلم لفشلك وتسقط ولا تنهض فإنك تضيع حياتك وأفضل وقت القيام بعد السقوط مباشرة ولو أكترت التألم لزاد الألم واشتد عليك وصعوب برؤه ألا ترى ابتسامة ونهوض الطفل بعد جرحه فالتوبة كذلك أفضلها ما كان بعد الدم مباشرة وكما يقول ابن القيم في التوبة ان تتوب من الدم وأنت تتوب من تأخرك بالتوب رسالة قصيرة أخرى تقول حقيقة الحياة دورك أن تحيا ايجابيا طالبا للتغيير رافضا أن تنجرف في شلالات الأخطاء ومزالق العيوب وحاذر ان تقضي حياتك حزنا وأسى على الحياة التي كانت بخير أيام أجدادنا رسالة قصيرة أخرى أسماس تقول أنت بشر مهما علوت إذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب الإنساني فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماءها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها آخر رسالة قصيرة وهي نوعا ما طويلة تقول إن تجديد الحياة لا يعني إدخال بعض الأعمال الصالحة أو النية الحسنة وسط جملة ضخمة من العادات الذميمة والأخلاق السيئة فهذا الخلط لا ينشئ به المرء مستقبلا حميدا ولا مسلكا مجيدا بل إنه لا يدل على كمال او قبول فإن القلوب المتحجرة قد ترشح بالخير والأصابع الكزة قد تتحرك بالعطاء من كل من من فالأشرار قد تمر بضمائرهم فترات صح قليلة ثم تعود بعد ذلك إلى سباتها ولا يسمى ذلك اهتداء إن الاهتداء هو الطور الأخير للتوبة النصوح نسأل الله أن يتوب علينا في هذا الشهر الكريم فبادروا إلى التوبة عند أن تمور السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن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 وصلي اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسمحها أنصت لها بمشاعر صادقة لأنها لا رياء فيها فيها الإخلاص الذي يؤنس الصائم الذي يجعل صومه شفيعا له لدخول الجنة والنجاة من النار يوم سلام أيها الصائم هذا رمضان الخير هذا رمضان الخير عشناه بما كان فيه من طاعات ومن عبادات ومن تقرب إلى الله عز وجل فلنحافظ على هذه الروحانية بعد مرور الشهر في 11 شهر إنحيان الله حتى نلقى رمضان آخر بإذن الله قلت فؤادك في محاسن سرعنا تلقى جميع الحسن فيه مصورة كم من معاني في صيام نبينا نبح أرق من النسيم إذا سرى قنذ لفرق صيامهم وصيامنا نهرا تفجر أحمديا كوثرا فدهفتم بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني المخبرا لو أن كل الحسن أكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور فعلا دقائق نور النور الذي غز القلوب النور الذي شحن البطاريات الإيمانية لكل منا في هذا الشهر السعيد هذا الشهر الكريم أغلى دقائق الحياة مرت ولكن ما أسوأ أن يعيش المرء منا في عالم يقدس القوة على حساب الرحمة والمادة على حساب المشاعر والربح المادي على حساب الربح المعنوي كم نخاف أن نخرج للحياة فنفقد من هذه الروحانية التي غمرت قلوبنا وأنفسنا وما أقسى أن نعيش في مجتمع يرلين ضعف والأخلاق مثالية زائدة والمشاعر الإنسانية ثغرة يجب معالجتها إن أرواحنا أصبحت في أشد الحاجة إلى أن يخفف عنها غربتها ووحشتها ويتفهم احتياجاتها ومطالبها إن أرواحنا في هذا الزمن هذا الزمن صارت عطشة على الدوام فلنسعى لأن تبقى مروية ولا تصل إلى العطش في هذه الروحانية روحانية صائمة ما رمضان وما أحسن أيامه سبحان الله كل هذه اللذة وهذه الحلاوة ولم اذق طعمها إلا هذا العام أين هي عني كل هذه السنوات إيهم بل اين أنا عنها فإن من تحر الخير يعطى ومن بحث عن الطريق وجده ومن اقبل على الله أعانه وسدده حياتي بالقيام أحلام وطاقتي بها عالية حياتي بالقيام أحلام وطاقتي بها عالية وكل سعادتي أني بمسؤوليتي إخواني وتالله لا يروي ظمأ نفوسنا شيء قطرة الإيمان ولن يحيي دولها شيء سوى العيش في معية الله والشعور الدائم به ألستم معي كم كان جميل ذلك الشعور الذي كنا نشعر به في الليالي في صلاة التهجد في النظر إلى الكعبة في صلاة التراويح في اللقاءات كل هذه الأشياء كانت تحيي وتغذي الإيمان هذا الإيمان الذي يولد, يولد لدينا روح المبادرة والمقاومة والإصرار الذي ينير لنا البصر والبصيرة ويوفر لنا تفسيرا أعمق لأسرار الحياة وحكمة القضاء والقضاء إنني أسعر بسرور عجيب وبصدر رحيم وبقلب, وبقلب اللين الرقيب أريد أن أبسي أريد أن أنفر الدم لا أريد أن أرفع جبيني عن الأرض أريد أن أناجي ربي وأعترف له بدمي لما أصيت وأذنبت وصليت وتركت وأسررت وجاهرت وأبعدت وأقربت وشرقت وغربت وسمعت وشاهدت وإح قلبي من تناسيه مقابي يوم حشري واستغالي عن خطايا أثرت والله ظهري ديتني أقبل وعضي ديتني أسمع زجري الله لولا الحياء ممن بجواري لصرخت بأعلى صوتي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت حياتي زاهيه كلها عش بالحياه نابت بعد ما قلت ابدلها وروحي بالهناطه نحن يجب ان نبدل كثير من العادات التبديل والتغيير ضروري دائما نبحث عن الملابس الجديده عن احسن عن ونحسن موضه وهل فكرنا في أن نبدل بعض الصفات السلبية إلى صفات حسنة أن نبدل المعصية بالطاعة أخي الصائم أختي الصائمة لا تسمح لنفسك بعد مرور هذا الشهر الكريم لا تسمح لها إلا أن تحيا حياة سعيدة ولا تسمح للحياة السريعة التي تسرق منك لحظات التعبد والطاعة لا تسمح لها بأن تجعل من صلاتك روتينا تؤديه في وقت معين بلا روح أو وعي هذه اللحظات التي تأبى على التفريط فيها في هي زادك هي زادنا الذي نواجه به الحياة بقصوتها وشدتها وطغيانها الحياة لولا الإيمان لغز لا يفهم معناه يا معشر التائبي يا معشر التائبي تعالوا كل من حضر لنطرق بابه سحر ونبكي كلنا أسف على من بات قد هجر كيف نصنع إذا نودي بالرحيل وما تأفبنا ألسنا الذين بارزنا بالكبائر وما راقبنا يا معشر المذنبي لنبسط لسان الاعتذار والمظهر العجز والاستقار وليردد كل واحد منا الهي لئن خبت وطرتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشبع الهي لئن أعطيت نفسي سؤلها منها أنا في روض الندامة أرتع الهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخطية تسبع فهم كلامي تصرفي مسؤول فهم كلامي قول تصرفي مسؤول واثق باني اليوم نعمل عمل معقول واثق باني اليوم نعمل عمل معقول اخي الصائم اختي الصائمة قال احد المفكرين لا تركب القطار وهو يتحرك أن تركب القطار وهو يتحرك يعني أنك قد فشلت في تنظيم وقتك وأنك تركض في الوقت الضائع جاء العظماء ينظمون أوقاتهم ويتعاملون بحزم مع مضيعات الأوقات وتوافه الحياة المزعجة أهمها التسويف لا نسوف لأن التسويف يشيع الفوضى في حياتنا ويجعلنا دائما سريع الحركة في غير إنجاز كما يجعلنا أكثر توترا وأكثر انشغالا وأقل عطاء وإنتاجا في الأيام الأخيرة من رمضان شعرت بتسارع الأنفاس وكثرة الحاجس والوسواس أتمنى أن أمسك الشمس فلا تزول لا أصدق أن رمضان سيرحل بعد أيام لقد ذقت حلاوه الصيام ولدة القيام لقد وقفت مع الصالحين وركعت مع الراكعين وسجدت مع الساجدين بالأمس كنت أذرف جموع الفرح لاستقباله واليوم تسير دموع الفزن برد رحيل هلاله آه لرمضان فقد هيم نفسي وزيم قلبي تلاقينا وكأنها لحظات وتناجينا وكأنها همسات فمن منا لا تلمه ساعات الفراق ومن منا يحمل لحظات العناء رمضان أيها الحبيب أيها الحبيب ترفق دموع المحبين تدفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق رمضان اطفئت انوار المساجد وتفرق الراكع والساجد رمضان هل انا مقبول ام مطرود وهل تعود ايامك او لا تعود وان عادت هل انا في الوجود ام في البحود بكت عيني على ذنب بكت عيني على ذنبي. بكت عيني على ذنبي بكت, عيني بكت عيني على ذنبي فعلا كم بكينا على ذنوبنا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لنا وأن يقبلنا ويقبل توبتنا جميعا أخي الصائم أخت الصائمة تعلمنا من رمضان. لا نؤجل العمل وأن نقوم بالعمل في وقته ونقول لا للتسويف ولا للتأجيل بلا سبب أو داع ما أروع معادلة حصل البصري حينما ساوى الإنسان بأيام عمره فقال يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك لا تؤجل عملا يا أخي فأنت بهذا تسمح لدقائق حياتك بأن تتساقط وتضيع منك ولا تقتل وقتك فأنت بهذا تقتل عمرك وتضيع أغلى وأثمن ما تملك في الحياة كن حريصا على وقتك أكثر من حرصك على دراهمك ودنانيرك وكن أول من يستقل القطار لا آخره وأقول لكم شيئا تعلمته من خلاصة التجارب وهي أنك تستمتع بالعمل الذي تقوم به في الوقت المناسب ألا يمكن أن تصائم في نهاي رمضان أن تختفي عن أعلم الناس فتأكل وتشرب وتفعل ما تشاء لا يعلم بك أحد من الناس ولا تطلع عليك عين من عيون الخلق إذن اسأل نفسك ما الذي يمنعك ما الذي يردك لأنك تعلم أن الله يراك أن الله يراك ومطلع عليك ويعلم ما تخفي وما تعلن. أيها الأخ الحبيب أيها الأخ أليس في هذا تربية للقلب وارتباط لخالقه وخوفه وخشته منه أليس من صام بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المشاعر ازداد صلة بالله وخشة وخوفا من الله وازداد تذوقا لصيام رمضان وراحة للنفس والبال وهذا أعظم زاد للروح فالصوم أمر موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه إلا الله فهو سر بينك وبين ربك سر بين العبد وربك ولولا استشعاره لرقابة الله وانه يراه لما صبر عن هذه الشهوات إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي أصيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما عليه يغيب لهونا نال الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن الذنوب فيا ليس أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب قبيح من الإنسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى في أخيه قد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره حتى نصل هذا المعنى السامي الروحاني الذي يكون نستمع إليه لا بد أن ننظر إلى داخلنا من الآن نتعلم نظر إلى الداخل خاصة النساء وربات البيوت والفتيات نحن آمن الآن نحضر للعيد حضرنا لرمضان كل الماديات كل المظاهر كل الأشياء ولكن أحد الكتاب يرى أن هذا خطأ كبير فيقول إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك أن تضع الجداول وتهتم بترتيب مكتبك وأدواتك وعملك ثم تذهب عن النظر إلى بنائك الداخلي لتنظف ما علق به من شوائب فهذا شيء يستحق العجب وإعادة النظر فمع زحمة الحياة وتولي الأحداث على صفحة الكون غدت لحظة التأمل والنظر إلى الوجدان واستشفاف القصور والعيوب لعلاجها عادة انفرد بها النبهاء والأذكية وأصحاب الضمائر الحية أو يقول أحدهم الفكر كم يأتي لك به من دينار ودرهم ودنانير فالفكر يعطيك شحنة هذه الشحنة تجعلك تستغني عن هذه الأشياء أو لا تحتاجها عند الوضوء للصلاة وفي المضمضة والاستشاة لماذا تحرص أيها الأخ الحبيب كل حرص أن لا يفوت إلى شرصك قطرة ما لماذا كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد من الناس ولا يعلم بك أحد. لو أدخلت جرعة ماء فكيف بقطرة كيف بقطرة سبحان الله من علمك هذا الأدب من هذا الحفص العجيب إنها رقابة الله فأنت على يقينك أنه يرى قطرة الماء هذه لو سالت إلى حلقك فيا سبحان الله أي تربية عظيمة وأي أدب جم مع الله هذا الذي أحدثه الصيام في قلبك أي تربية عظيمة وأي أدب جم مع الله هذا الذي أحدثه الصيام في قلبك فعن ابن آدم هذا الإنسان فوق الأرض غريب غريب غريب هذا الشهر يجعلنا نقف هذه اللحظات ونتفكر ونغير كثير من سلوكياتنا وننظر إلى داخلنا وإلى خارجنا ليس معناه أنك لا تتهيأ إلى العيد ولا تعمل بالمظاهر ولكن وازد بين الداخل والخارج كل منا يحتاج إلى وقفة وقفة مع نفسه ومع ذاته كما قلت سابقا يقول أحدهم جدي قال لي يوما أن هناك نوعان من البشر نوع يقوم بالعمل ونوع يحصل التقدير وقال لي أن أحاول أن أكون من النوع الأول حيث أن المنافس فيه قليل جدا فانظروا إلى فلسفة الحياة إن نرى المرأة في <تصفيق> رمضان نراتي أيها أيها الأخذ الكريمة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، وأنت في مطبخك تقفين أمام أصناب الماكولات والمشروبات تراها بعينها وتشم روائحها المغرية بأنفها وربما ذاقت ذلك بطرف لسانها فأخرجته بحركة سريعة عجيبة سبحان الله تأمل هذا الموقف تأمليه أيتها الأخت هي جائعة وعطشة ولوحدها لا يراها أحد من الناس فلماذا لا تمد يدها فتأكل وتشرب؟ من الذي يمنعها من يردها إنها حلاوة الروح حلاوة الروح بصنتها بالله بخوفها من الله فيتعلم أن الله يراها ومطلع عليها ويعلم حالها يغالي رافج الطاعة طيب وجرب حلوها ساعة ما ظنك تكسى حذتها أجربي حلوها ساعة ما ظنك تكسى حذتها يغاني يرحج الطاعة وجرب طيب لاتها أجربي حلوها ساعة لابد أن نجرب الطاعة هذه الطاعة لله في خارج رمضان لأننا تعلمنا من رمضان أن الصوم يقوي الإيمان ويقوي الشحنة النورانية في هذا القلب حتى يواجه متعب الحياة إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر نعمة لنا نعمة هذه النعمة تظهر في السلوك ويجب أن تظهر كذلك على مستوى التعامل في المجتمع لأننا يجب أن نكون إيجابيون وما معنى أن نكون إيجابيون هو أن نخطط حتى نصل إلى الإيجابية وما معنى الإيجابية؟ باختصار الإيجابية أن نرى في كل محنة منحة وفي كل محنة محن. إن تدويع البطن والفرج لبضع ساعات فيه حياة للروح فيه حياة للقلب وأنت أيها الأخو إنسان بروحك وقلبك لا ببطنك وفرجك فنحن نأكل لنعيش ولسنا نعيش لنأكل ومن ذاق حلاوة الروح وراحة القلب بان له الحر فانكسار النفس وخلو البطن وتضييق مجاري الدم فوائد الصيام مفادها حياة الروح المتمثلة برحمة القلب وليله وخوفه وخسته من الله جل وعلا وإذا ملك العبد قلب بهذه الصفات إن ضبط قوله وفعله وحاله إذ لا يمكن ابدا أن يمتدر لترك هذه الشهوات الطعام والشراب والجماع وهي حلال فيدع فيتعداها إلى الحرام من كذب وظلم وغش ومشاهدة للحرام وسماع للغناء سواء كان في الليل أو النهار وسواء كان في رمضان أو غير رمضان فالذي صلى وصار وترك الشراب والطعام في رمضان لعلمه أن الله رقيب عليه مطلع عليه سيترك الحرام في غير رمضان في غير رمضان أيضا لأن الله لا يزال مطلعا عليه عليما بحاله وهنا هنا يشعر الإنسان بلدة الصيام. هنا تشعر أيها الأخ الحبيب بلدة شهر رمضان تشعر بالمعاني الجميلة لشهر رمضان فهو يصوم فهو يصوم لبناء ذلك السد المنيع بين النفس وشهواتها يا قادما بالتقى في عينك الحب يا قادما بالتقى في عينك الحب قال اشتي يا قف كم يا فولكم بالتقى في عينك الحب قال يا أيضا حتى نكون إيجابيون خلال رمضان وبعد رمضان نركز كثيرا على نية نية الخير وفعل الطاعة وانتهاز الفرصة وتبديل المعصية بالطاعة فهذه نظرة إيجابية في هذا الشهر الحسنة كانت مضاعفة والموسم كان سريع الانقضاء. لدرجة أننا الآن نتخيل أننا ربما في بداية رمضان وأيضا لا أنسى التوبة النصوح عن كل المعاصي وأن نداوم على هذه التوبة ونجعلها سلوكا دائما أثناء وبعد رمضان وأن ننشغل بالذكر وقراءة كتاب الله عز وجل وأن نسعى للتربيه الذاتية والتأقلم السريع وسرعة الاستجابة لتغيير العديد من السلوكيات الخاطئة وأحسن اخلاقي واقوم بسلة الأقارب والأرحام وبالتالي نبدل المعصية إلى طاعة، وفتظهر في سلوكنا فيما هو آت من أيامنا. لا تجد خلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهر سبأ. هذا السد هو خوف الله ومراقبته في السد والعلن. هذا السد، هذا السد الذي جعلك في رمضان تمسك عن الطعام والشراب, بها والشراب بهذه الدقة وهذه الدقة العجيبة هو السد الذي جعل ذلك الرجل في غير رمضان. والمرأة ذات المنصب والجمال تدعوه فيقول لها بملء فيه إني أخاف الله إني أخاف الله مع وجود المغريات كهي ذات منصب وذات الجمال وهي التي تدعوه لكنها تقوى القلوب لكنها حياة الإيمان لكنه الخوف من الله الذي من أجله قرر الصيام فأين حال هذا الرجل أين حاله من حال أولئك الذين لا يجدون؟ لملاحقة النساء وبنات المسلمين لذة إلا في شهر رمضان أعوذ بالله من حال هؤلاء لك في القلوب جلالة ومحبة يا ربنا أنت الحبيب العظيم أنت الذي فضر كانت هذه آخر الروحانيات روحانيات هذا العدد الرابع الصيام جنة أيها الإنسان أيها الصائم مر رمضان رمضان الخير وننتظره من جديد ونسأل الله أن يحيينا حتى نراه مرة أخرى وهذه هي نفحات السعادة نفحات السعادة تشع في حياتنا وفي جوانحنا إليكم أعزائي عزيزاتي تحايا القلب العطرة التي تكاد تخرج من غير استئذان وكلمات السلام التي تتزاحم على الشفاه وهي تدعو لكم بالتوفيق والنجاح وكلمات هذه أراها تتفاخر نشوة بلقائكم عبر هذه الدقائق التي التقينا فيها وهذه الأعداد من برنامجكم الصيام جنة للصفر. همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات الصائم اخترتها حول القلوب القلوب شت وأنواع يقول المفكرون هناك قلب جائع يفتقد الحب والحنان ويبحث عنه في كل مكان سواء في قصص الحب الغابرة أو في أحاديث هذا الزمان ولا يقطع بدرات الحب القليلة فهو متعطش إلى حد الإرتواء ومندفع إلى حافة الإغواء يقابله قلب طيب يمسح خطايا الآخرين بكل سهولة ويرى بأن الدنيا أكبر. من كلمة سيئة وقعت وقت جدال أو تناهت إلى سمعه بعد محاورة أو مجالسة مع بعض الأشخاص ويحاول قدر استطاعته ترك بسمة نقية على وجهه حتى لا تلمح بقية العيون كمية الطعنات التي تلقاها بسبب كرم أخلاقه وشر الآخرين فأي القلبين تختار الجائع أو الطيب دمتم طيبين. زمان النفس بتقوى رمضان زمان رمضان زمان رمضان هناك قلب محترق ملتع على طول البعد عن الأحباب وعن الوطن لا يكاد يبني في نفسه أدوار جديدة من الحياة حتى تنكسر مجادفه بفعل قسوه الواقع والتلاطم الذكريات فيبقى في مكانه ذو أحلام مستقبلية كثيرة ولكن ذو لدى ماضية وشوق قديم أكثر يعيش في الماضي يقابله قلب يائس انتحرت فيه الاماني وضاعت منه كل الأحلام لأنه فقد الضرب الصحيح لشاطئ الأمان وابتعد كثيرا بسبب طيشه عن ملامح العمران فخسر نفسه وأهله القلب اليائس لم يبقى هناك مجال للتسامح معه أو حتى للغفران والقلب المحب يقابل قلبين المحترق واليائس فالقلب المحب يملك في قاموسه أبجدية خاصة عجزت عن كتابتها كل الأقلام وحارت في معانيها كل الأنفس والأذهان به من المشاعر ما يكفي لأحياء كل النفوس الجامدة وما يغرق كل المدن الميتة وله من المعجبين ما لا يعد ولا يحصى لأنه يمدهم بكل إيثار بعضا مما عنده ويعطيهم جزءا مما احتواه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا القلب القلب المحب ويبعد عنا القلب اليائس والقلب المحترق ايضا هناك القلب الأحمق والقلب المسافر والقلب الجارح والقلب الميت والقلوب كثيرة وأحسنها وأهمها قلب مؤمن بالله نخرج من هذا الشهر بقلب مؤمن بالله قانع بقضائه وقدره صابر على البلاء حامد شاكر للنعم الكثير التي منحها الله له صامد في وجه التحديات التي يجد نفسه فيها ومحاولا بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على نفسه وجوارحه جعل الله وإياكم من أصحاب القلوب المؤمنه بالله وحتى إذا مرينا بقلوب ميتة وجارحة ومسافرة وبقلب أحمق وقلب يائس وقلب محترق وغيرها فلنحتويها ولنعتبر أنفسنا ميدانا للحسنات اللهم علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا إلى, إلى الهدى حكم وعبر للصائم اللهم اغفر لنا حكم وعبر للصائم هي جلسة افطار للعقل والقلب هي قصة رمزية تضخص حكمة تشحذ همه توجب عملا يسبح معها ذوي الألباب إنها عصير أيام من سبقون وحرارة تجاربهم اللهم تبع علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا اخترت في هذا العدد هذه القصة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون العبرة مهمة لها وهي تدور حول حديثنا الصيام جنة اللسان كانت الأمور تسير بصورة طبيعية على مجموعة من الضفادع التي تتسابق بين غابة الأشجار هذه الغابة المليئة بالأشجار قبل أن تسقط ضفدعتان في حفرة ماء عميقة تجمعت الضفادع لترى الدفضعتان المسكينتان وما ان طلعت إلا وكادت من, استحال من استحاله من انقاذهما فالحفرة عميقة جدا فطلبت الضفادع من الضفدعتين أن يستسلما للموت ويكتفي بالايام التي عاشوها فلن يجدي محاولتهما لانقاذ نفسيهما شيئا من رزقي لاش لم تستمع الضفدعتان لكلام الضفادع وحاول ان يقفز ويخرج من هذه الحفرة السخيفه وباءت محاولتهما بالفشل ومع تصاعد صياح الضفادع بان يكف عن المحاوله اليائسه والاستسلام لمصيرهما المحتوم استسلمت بالفعل احدى الضفدعتان وماتت في صمت وظلت الضفدع الأخرى في القفز مرة والمرة وجمهور الضفادع يطالبها بالاستسلام والموت بهدوء ولكن لم تصغي لهم وظلت في القفز إلى أن تحقق الصعب ووصلت إلى حافة حفرة ونالت حريتها بعد أن ظن الجميع أنها في عداد الأموات كافة جمهور الضفادع حول الضفدعه الناجية يسألونها في لهفه ما أروع تصميمك كيف صمتت رغم هتافنا بأن تستسلمي وتترك المحاولة فأخبرتهم الضفدعه ببساطة أن لديها مشكلة في السمع فلم يكن تسمع سوى أنهم كانوا يصرخون ويهتفون وهذه الهتافات اعتبرتها تشجيعا لها نعم من الصائم أختي الصائمة العبره واضحه جدا انه اللسان إنه اللسان ذلك العضو الصغير القادر على هدم طموحات الطموحات في نفوس أصحابها وتطبيط هممهم وقتل احلامهم وواد مواهب وقدرات كم من مواهب ماتت لانها لم تجد من يحتضنها وواجهت في مقتبل عمرها لسانا لازعا حطم ثقتها ودمرها درسان مهمان وعبرتان مهمتان من هذه القصة الأول لا تسمح لأحد أن يمارس ضدك جريمة قتل معنوية بحديثه السلبي ونقده الهدام أخبر الجميع أنك غير قابل للهدم وأن بنائك النفسي قد تم كماله ولا تصغي لمن يحاول تحطيمك أو النيل منك وهذا كله تعلمناه من هذا الشهر من الصوم أما الشيء الثاني كن أنت قطرة الماء للضمآن والمحفز للمحبط وصاحب الصوت المشجع المتفائل لكل من تعرفه كن صاحب المواقف المشجعة والكلمات المحفزه والروح النظرة الجميلة التي تتمنى النجاح والتوفيق لكل البشر يمنح الأمل وانشر التفاؤل وزرع الثقة وكن الفجر بإشراقه وتجدده ونقائه وحكمة أخيرة تقول الفكرة الجديدة رقيقة يمكن قتلها بالسخرية أو التثاؤب يمكن طعنها بنكته يمكن إقلاقها حتى الموت بعبوسة الحاجب الأيمن كما يقول أحد المفكر قدم تحدثنا عن الضفادع فلنتحدث عن السلحفات يحكى ان احد الاطفال كانت لديه سلحفه يطعمها ويلعب معها وفي احدى ليالي الشتاء البارده جاء الطفل لسلحفته العزيزه فوجدها قد دخلت في غلافها الصلب الدافئ فحاول ان يخرجها فابت ضربها بالعصا فلم تابه به صرخ فيها فزادت تمنعا فدخل عليه أبوه وغاضب وقال له ماذا بك يا بني فحكي له مشكلته مع السلحفات فابتسم الأب وقال له دعها وتعال معي ثم أشعل الأب المدفأ وجلس بجوارها هو والابن يتحدثون رويدا رويدا وإذا بالسلحفات تقترب منهم طالبة الدفع فابتسم الأب لطفله وقال يا بني الناس كالسلحفات إن أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك ولا تكرههم على فعل ما تريد بعصاك وهذا يقودنا إلى حكمة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا إلى السيرة النبوية نجد أن الرسول كان دائما يحاول كسب القلوب والمشاعر والأحاسيس وقصه العربي مشهورة في ذلك فالقلب كالمغناطيس يجذب حوله الناس فلا تدع بينه وبين قلبك حائلا وتذكر أن الناس كالسلاح فتبحث عن الدفع حتى الصدقة تحتاج إلى موهبه كي تحافظ عليه. وأختم بالتسامح التسامح يجب أن نكون تعلمناه من هذا الشهر فهو علاج نفسي سريع المفعول تبت علميا أن أهم صفات الشخصية المضطربة والتي تعاني من القلق المزمن وأنها لا تعرف التسامح ولم تجرب لدة العفو ونسيان الإساءة أنت أيضا تستطيع أن تدرب نفسك على العفو والتسامح وأرجع للقرآن الكريم وأكيد مرت بك كثير من الآيات أشهرها الأعراف 199 ارجع لها أيضاً كثير من الآيات القرآنية يجب أن نرددها حتى تعلمنا التسامح لأن التسامح هو الذي يعطي للروح سلامتها ويعطي للبدن أيضاً صحته لأن تبت علميا أيضاً أن كثير من الأمراض العضوية سببها عدم التسامح أخيرا أقول لك أيها الإنسان أيها الإنسان عش مع ربك بين الخوف والرجاء ومع نفسك بين المنع والعطاء تكن من السعداء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم القاك اتمنى لكم جسدا مستريحا وروحا طيبة ونفسا مطمئنا بصوم مقبول ودعوه مستجابه ارجو أن نجمعنا الله بكم جميعا في جنة الفردوس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا <تصفيق> يا ان الذي تبعث يا عيد يا ربنا الذي تبعث فينا نشوه المشتاق يا عيد يا هديه تم ربنا الذي تبعث فينا نشوه المشتاق تسمعنا احبه بالله منبع الدفا فذهبنا للناس في الشتاء يا رب يا هديه تمنى ربنا الذي خليني تضاعف فينا يا لللي ورى فان تنورنا برحمه ان منار الدفا فدا منا تزهره يا ايها النيه تنمى الذي كما تفينا نشوه المشتاق لا حفظ ولا ولا